Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Mal-Qari'ah يوم يكون الناس كالفراش المذكور، يوم يكون الناس كالفراش المذكور، وتكون الجبال كالعهن المفوص، وتكون الجبال كالعهن المفوص، فأم